قدير وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِ على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون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 وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ